Story number one. جاء فصل الصيف فشتدت حراره الشمس واقف المدارس ابوابها في هذا الفصل ينضج البطيخ والتين والرمان وفيه ايضا يذهب الناس الى البحر ليسبحوا في مياهه او الى الجبل ليتنشقوا هواءه المنعشة بدأت العطلة فلعب شادي طويلا وتنزها ركب الدراجة تسلق الأشجار والتلال. زار الأصدقاء. غير أنه بعد أسبوع بدأ يحس بالملل. بدأ يحس بالملل. ماذا يفعل؟ تذكر وظائف العطلة الصيفية. فبدأ يخصص لها كل صباح ساعتين ولم ينسى أن يقرأ بعض الكتب المسلية ذات الرسوم الجميلة والقصص الحلوة فكان يقرأ فيها كل مساء